ايضا اشب نسائي بمعنى انها قد تختار الحياة الدنيا وزينتها فاجتمع في حقها السبب المقتضي لاختيار الدنيا وشدة الامر على رسول الله صلى الله عليه وسلم لو انها اختارت الدنيا مع ان المصلح لها لما اخيرها قال لا عليك أن تستأمني أبويك يعني تستشهد أبويك خاف أن تتعجل السر لكنها رضي الله عنها قالت يا رسول الله أفيها أستأمري أبويك إني أريد الله ورسوله ودار الآخرة فانظر إلى ما حصل من أن المرأة حتى في في الع... بعد بقاء العقد يمكن أن تخير المهم أنه لا يمكن أن تجبر امرأة على نكاح ما لا تريد والاستزلال بحديث عائشة استزلال في غير محل لأن عائشة كما تشاهدون خيرت واختارت إيش خيرت الله ورسوله فمن اختارت الله ورسوله بعد أن خيرت هل يمكن أن تعاذب في أن يتزوجها الرسول الله صلى الله عليه وسلم أبداً، مع أن الغيرة في النساء، الغيرة في النساء إذا خيرت وجل زوجها، تبين تجدين عندي على التقشف وعلى ما أنا عليه من العيش، أو تبين الدنيا تروحين لفلا فلان وفلان، الغالب على المرأة أنها تأخذ الغيرة، ها؟ وتزعل، تزعل، تقول اللي ما يبين بالعيش، اللي ما اللي اللي ما يبين ما نبيه، ومن باعنا بالرخص، ها؟ بعناه ببلاش نعم لكن على كل حال الصحيح بلا شك أنه لابد من ضبط الزوجة وأدلةها من القرء والسنة واضحة ويستفاد من الآية الكريمة أن المرأة لو رضيت الزوج على وجه غير معروف بل على وجه مُنكر لا يقره الشرع فإنها لا تمكن ذلك. بالمعروف فلو أن المرأة رضيت هذا الخاطب لفسقه وانسلاحه من الدين لكن ما وصل إلى حد الكفر فهل لوليها أن يمنع ها؟ نعم له أن يمنع بقوله إذا تراضوا بينهم بالمعروف طيب ولو قالت رضيت به بلا مهد أنا به بلا مهر لا تخدمه شيء له أن يمنعها له أن يمنعها لأنه من شرط صحة النكاح المهر ولهذا إذا شرط إذا شرطنا في المهر فالصحيح أن النكاح باطل أما إذا سكت عنه فالنكاح صحيح ولها مهر المثل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفريض لهن فريضة نعم وإن طلقتمهن من قبل من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فهنا فرق بين أن يسكت عن المهر وبين أن يشرط عدم المهر نعم ويستفاد من آية الكريمة أن الحكم أو أن الأحكام كلها مواعظ. لقوله: ذلك يوعظ به. ذلك المشار إليه كما تقدمنا في التفسير كل ما سبق من ذلك الأحكام يوعظ به من كان يؤمن بالله ولم الآخرين ومن فوائدها أيضا. أن مواعظ القرآن لا تنفع غير المؤمنين قوله من كان يؤمن بالله ولي من الآخر من كان منكم يؤمن بالله ولي من الآخر فإذا وجدت نفسي لا أبتعظ بمواعظ القرآن فيجب أن أتهمها يجب أن أتهمها كيف أقول لما أوش الدليل لأن الله بين أن المؤمن بالله ولم آخر لا بد أن يتعب بأحكام القرآن فإذا وجدت من نفسك أنك لا تتعب فاتهمها فاتش قد يكون في القلب شيء أخل به ولا تعتمد على الرسوم الظاهرة لا تعتمد على إصلاح الصلاة ظاهرا بالحركات والأقوال نعم ولا على كثرة الذكر باللسان لأن هذا أحيانا لا يصل إلى القلب فلا ينتفع به قد نصلي وقلوبنا غير حاضرة حينئذ ما ننتفع بالصلاة يكون يحول بين هذا السقي وبين عروق الشجرة حجر أصم لا ينفذ الماء من ورائه ونحن نحس بذلك عندما نقرأ قول الله تعالى إن الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر بالله عليكم هل أنت إذا اخلمت من الصلاة تشعر بأنك تكره الفحشاء والمنكر أكثر مما تكرهه قبل أن تصلي الجواب الجواب لا لنكون صريحي الجواب لا إلا أن يشاء الله أحيانا يجعل الله ألدى في القلب نورا يحضر, يحضر جدا في الصلاة حتى كأنك تخاطب الله سبحانه وتعالى وأنت تخاطب لا شك لكن يحضر القلب فيجد الإنسان من هذه الصلاة بذة لا ينساها ويجد بعد انصرافه كراهه للفحشاء والمنكر وحبا للخير ويود أنه يبقى مع الله دائما في هذا الحال. فلهذا أنا أقول إن يجب أن نحاسب أنفسنا بمثل هذه الموازين. هل مواعيد القرآن هل نتبع بها؟ ننظر. كلما كنا أشد انتفاخا في مواعيد القرآن فنحن أكملوا إيمانا، وكلما نقصنا فالإيمان ناقص. وفي الآية دليل على إثبات اليوم الآخر وهو يوم القيامة من كان يؤمن بالله واليوم اليوم الآخر ويشمل الإيمان باليوم الآخر. الآخر يشمل الإيمان بكل ما ذكر في ذلك اليوم من البعث والحساب والصراط والحوض ودنو الشمس والعرق وغير ذلك مما ذكر في الكتاب والسنة مجملاً أحياناً ومفصلاً أحياناً بل شيخ الشيخ رحمه الله إنه يرخل في الإمام باليوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت حتى فتنة القبر وعذاب القبر ونعم القبر وسمي ذلك يوم الآخر مرة علينا عظيم نعم طيب من كان يؤمن بالله ولا من آخر منكم من كان منكم يؤمن بالله من ولا من آخر ومن فوائد الآية الكريمة أن الاتعاء بأحكام الله تزكية للنفس بقوله داركم أزكى لكم تزكية تنمي النفس تنمي الإيمان تنمي الأخلاق تنمي الأداء فهنا قال أزكى لكم ولم يقيد محل الذكاء ليكون ذلك عاما في كل شيء وكل إنسان يطلب الزكاء قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه إذن فيستفاد من ذلك أنه كلما كان إنسان أشدها طبيقا لأحكام الله كان ذلك أزكى له ويستفاد من ذلك أيضا أن تطفيق الأحكام أطهر للإنسان أطهر لقلبه ولا لبدنه لقلبه لقلبه لأن بعض الأحكام ما له تعلق بتضيير البدن الوضو والغسل فيه تعلق لتضيير لكن بعض ليس فيه لكن أطهر للقلب ولكن ثق بأنه كلما طهر القلب طهر البدن ولذلك تجد عند الإنسان المؤمن حقا. عنده من الحيو... الحيوية والنشاط والسرور والفرح ما ليس عند غيره يعرف ذلك في وجهه الإنسان وليارب لا صاحب المعاصي مظلم الوجه كاسف البال لو فرح بما فرح من الدنيا أحيانا فهو فرح خادئ لكن المؤمن الذي شرح الله صدره للإسلام ومتلع قلبه بنور الله وهدايته ليس كذلك فقد نقول أيضا إن طهارة القلب بل نقولها وقد نقول إن طهارة القلب لا شك أنها تظهر البدم وأسعد الناس بالدنيا أظهرهم قلبا ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى نقص الإنسان في علمه لقوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون ووجه النقصان أو وجه إثبات نقصانه بطريقين إثبات العلم لله ونفي عن الإنسان لأن نفي العلم عن الإنسان لأن النفي فقط ما يدل على شدة النقص لكن نفي مع إثبات أشد فمثل أنا إذا قلت أنا أعلم وإنت ما تعلم أشد وقعا في قولي أنت لا تعلم أنت لا تعلم ولهذا من أدب إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه أنه قال يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك ماذا أني أعلم منك أو أنك ما عندك علم ففل... فالمراتب ثلاث ثالث أن يقول الإنسان أنا عندي من العلم ما ليس عندك وهذا ألقى ما يقول، لأن هنا يشعر بأن لدى لدى المقابل علم، لكن أنا عندي ما ليس عندك، ولا يلزم من قول الإنسان لغيره أنا عندي من العلم ما ليس عندك أن يكون أعلم منه، لأن قد يكون عندي علم مثلا بالنجاره وأنت ما عندك علم بالنجاره، لكن عندك حلوم أخرى أكثر من النجاره، أليس كذلك؟ ثانياً. أن يقول أنت لا تعلم هذا الشيء أنت لا تعلم هذا الشيء وهذه أشد من الأولى لأنه نفع عنه جهد يقول أنا أعلم وأنت ما تعلم هذه أشد لأن فيها إثبات فضل المتكلم على المخاطب وفيها انتقاص المخاطب وهنا قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون فإذا كان الله يعلم ونحن نعلم فإن مقتضى ذلك أن نستسلم غاية الإسلام لأحكامه سبحانه وتعالى وأن لا نعارضها بعقولنا مهما كانت العقول إذا خلفت الشرع فليست بعقول حقيقة ولهذا ينعى الله عز وجل على الكفار والمشركين ينعهم بعدم العقل فكل ما خالف الشرع فليس بعقل نسميه ذكاء صحيح نسميه ذكاء وعقل إدراك لكنه ليس عقل تصرف ورشد وما أحسن عبارة الشيخ الإسلام المتميّر رحمه الله قال في أهل الكلام إنهم أوت فهوما ولم يؤتوا علوما عندهم فهم لكن ما عندهم علم نعم وأوت ذكاء ولم يؤتوا ذكاء نعم يؤتوا ذكاء عندهم ذكاء عندهم فهم لكنهم حرموا من العلم ومن الذكاء الذي هو ثمرة العلم ترى ولم يؤتوا ذكاء من منين من التزكية الذكاء نعم طيب المهم أن الله بين لنا في هذه الآية كماله جل وعلا ونقصه وما أحسن مثل هذا الجمع أن يبين نقص الإنسان وكمل الخالق أن يبين نقص المخلوق وكمل الخالق اقرأ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك للجلال والإكرام ولهذا ويبقى وجه ربك وإن كانت آية مستقلة لكن مرتبطة بما قبلها ارتباطا وثيقا حتى يتبين كمال هذا ونقص هذا كل من عليها فان ويبقى وجه ربي والله عز وجل لا يريد من هذه الآية أن يبين أن الناس فانين أو الناس يفنون إنما يريد بيان نقص البشر أو نقص الخلق وكمال الخالق كل من عليها فان ويبقى وجه ربي ذو جلال والإكهام وأنا يقول والله يعلم وأنتم لا تعلمون والنفي هنا قد يقول قائل هل هو سلب مطلق او سلب اضافي ها؟ اضافي اضافي نسبي وليس سلبا مطلقا لان لدينا علما لكن ناقص كما قال تعالى وما اوتيتم من العلم الا قليلا فنحن عندنا علوم ولكنها قليلة ولك وراتن سحق الى ان الله سبحانه وتعالى ثم قال الله سبحانه وتعالى والوالدات لا نعم لا او المعروف المعروف واجب والإحسان سنه ذكرها الفأ ها هل في طور تعالى فأمسكوهن على ما لقد ها هل فاء طور تعالى فبلغنا اجرهم فامسكوهن نعم هل فاء يمسكوهن على ما لقد على ماذا عظفت على ماذا تدل على أنه من حما ما ما تبلغ أجله فهو إما إمساك أو تسريه حتى نعرف ماذا هو المفوض على الذين يقولون إننا نقرأ آيات الصفات وأحاديثها ولا نقول فيها شيء لا نثبت معنا الله الظاهر ولا معنا يوافق الظاهر بأن نفوض عمرها إلى الله ونقول ما علينا إلا التلاوة فقط وأنها بمنزلة ألف باء تاء جيم حاء إلى آخر كنحروف جاية ما لها معنى على أن بعضهم بعض مفوضه سناقة يقول نحن لا ندري ماذا أراد الله بها لكننا نعلم أنه لم يرد ظاهرة طيب شو كيف بالأول مفوض ثم تتناقضون. تقول من الظاهرة. وقد بين شخص السامح مرة تناقض هذه الطائفة منهم. المفروض هل نقول إن هذه الآية رتُوا عليهم وعلموا أن الله بكل شيء عليم. لأننا إذا لم نعلم أن الله وتعالى له علم يدرك به ما نفعل فلا فائدة من القول. فلا فائدة من القول إن الله نعم يمك فيها. رد. ولا شك أن مذهبا مفوضا يا إخوان أخبث من مذهب أهل التحريف أخبث وهو شر أقوال أهل البدع والإلحاد كما قال شيخ رسول رحمه الله في كتاب الرد على المنطقيين يقول هذا القول من شر أقوال أهل البدع والإلحاد يقول وبه استطاع الفلاسفة المنكرون للصفات بل المنكرون للخالق بل المنكرون للهم ل... الآخر بل المنكرون للخالق وش كانوا ذول أهل التخيل كانوا روحوا أنتم بحبيسكم أنتم جهال مثل الصبيان ما تدون شاء الله أراد لكن نحن الفحول الذين عرفنا ماذا أراد الله وش أراد الله قالوا أراد الله التخيل ما هو الحقيقة ما فيه رب ولا جنة ولا نار ولا حساء ولا شيء وما هو إلا, شيء إلا تخيل. وقالوا نحن أولى منكم أيها المفورة أشترون أولى منا لأننا عرفنا المراد وأنتم ما عرفتم المراد وإن كان قوله من هذا المراد خطأ بلا شك كما سيبين قريبا إن شاء الله لكن الكلام على إن مذهبه التفويض يجعل الناس أميين بل يجعلهم صبيانا كيف الله ينزل علينا آيات في الغضو والصلاة وما أشبال ونعرف معناها وما يتعلق بأسمائه وصفاته ما نعرف هذا معقول هذا معقول يمكن أن نعبد ربا حق العبادة إلا ونحن نعرف من أسمائه وصفاته ما تقوم به العبادة هم رد على هذا التغيير فلا يمكن إلحامهم وإقحامهم إلا بطريق من السلف يجب ان هنا ماذا أراد ربنا بكلامه ونو حق على حقيقته لكن الكيفية والحقيقة التي عليها النسبات ما ندري الله اكبر الله امره يرضعنا خبره فالجملة الخبرية لكنها بمعنى الإنشائية أي بمعنى الأمر قال أهل العلم وإنما تأتي الجملة الخبرية بمعنى الأمر مبالغة في تحققها وامتثالها يعني كأن الأمر مفروغ منه ولا بد منه وقول الوالدات اسم فاعل يعني اللاتي لا يرضعنا أولادهن أولادهن يشمل الذكور والإنهار لأننا ذكرنا بما سبق أن الولد في اللغة العربية يطلق على الذكر والأنثى ودليل ذلك قول تعالى يصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثى وقال يرضعنا حولين كاملين الحول بمعنى السنة وهي 12 شهرا هلاليا فيدقي الحولين ما المعنى سنتين 24 ما المعنى سنتان شهرا ثم أكد الله هذين الحولين بقوله كاملين الصفه هنا بالكمال لألا يتبادر أو لئلا يتوهى مواهم أن المراد بالحولين تمامهما أو ما قرب التمام فقال حولين كاملين ونظيم ذلك قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة لرجات تلك عشرة كاملة فأكدها بكاملة مع أنها عشرة لألا يتوهى مواهم أنه لم مفصلة الثلاثة عن السبعة لم تكن عشرة، فبين الله أنها عشرة كاملة. وقوله لمن أراد أن يتم الرضاع الشهر ومجبهنا لا بد لهم متعلق كساء المواضع كما قيل لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه. نحو مرتقي واستثن كل زائد له عمل كلب ومن والكاف أيضا والعلم. فقوله لمن أراد هذا الجار ومجهوم متعلق بماذا؟ قيل إنه متعلق بقوله يرضيعنا أولاده. فيكون المراد بمن الأزواج؟ لأنه نعم لأنهم هم الذين يرضعوا لهم كما قال الله تعالى في سورة الطلاق فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن وعلى هذا فجاء مجروم متعلق بالفعل يرضعنا أولادهم يعني يرضعنا الأولاد للذي أراد أن يتم الرضاعة من, من أزواجه وقيل إن جار ومثور متعلق بالمحذوف تقديره ذلك أي ذلك الحكم وهو إرضاع المرأة الوالدة ولدها حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة فيكون المرد بمن الزوجات المرضعات أو تكون شاملة لهن وللمولود لهن بخلافه على التفضيل الأول، وقولنا لما أراد أن يتم الرضاعة <تصفيق> أي أن يأتي بها على وجه التمام، فإنها لا تنقص عن شهرين، وهل تزيد؟ عن حولين، عن حولي، وهل تزيد؟ ينظر في حال الطفل إن بقي محتاجا إلى إلى اللبن زيد بقدره. وإن لم يكن محتاجا فقد انتهى وقوله سبحانه وتعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة هي هي بالنصب على أن أن مصدرية على أن وقل أشادا أن يتم الرضاعة على أن أن نخففه من الثقيلة قال لمن أراجع أن يتم الرضاعة وقوله الرضاعة هي مصدر أو اسم مصدر بمعنى الإرضاع الذي يحتاجه الطفل. قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف العراب أظنه واضح وهو أن على المولود جاء مجرور خبر مقدم ورزقهن مبتدا مؤخر وأما له فهي متعلق بالمولود وعلى المولود له من المولود له لب. قد يكون الزوج وقد يكون السيد إذا كانت الوالدة أمع كذا وقد يكون غير ذلك نعم لو فرض إك ما تصور إلا في الزوج أو السيد في الزوج أو السيد وقولها المولود له ولم يقلوا على الوالد قال بعضهم لفائدتين إحداهما لفظية والثانية معنوية أما الفائدة اللفظية فهي التفنن في العبارة والدة ومولود له وأما الفائدة المانوية فلأن الوالد موهوب له فالولد هبة لوالده ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك فكأنه موهوب له هذا الوعد وقال زكريا فهب لي فهب لي من لدنك وليا فلهذا عبر بقوله على المولود له نعم رزقهن وكسوتهن الرزق بمعنى ما يرتزق به الإنسان من طعام وغيره وقال كسوتهن ما يكسوبه الإنسان بدنه وقد مر علينا أن الكسوة نوعان كسوة غرورية لا بد منها وكسوة كمالية ذكرى في قوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا نواري سوآتكم وريشا فالريش لباس الجمال والزينة والموارد السوء هو اللبعاث الحروري وبينا أيضا فيما سبق الحكمة في أن الله تعالى جعل للإنسان كسوة خارجية منه غير متصل به ككسوة الحيوان مثلا ما هي أن يشعر الإنسان بأنه عار إلا أن يفعل ما يكسو به أورته وحينئذ ينتقل من العورة الحسية إلى العورة المعنوية ومن لباس الحسي إلى اللباس المعنوي كما قال تعالى ولباس تقوى ذلك خير وكسوهن بالمعروف، بالمعروف متعلق بماذا؟ برزق يعني أن يرزقهن وأن يكسوهن بالمعروف. أي بما تعرفه الناس بينهم وبما أقره الشرف، فالمعروف من العبادات ما أقره الشرف، والمعروف من العادات ما أقره أهل العرف، وهنا إطعام الزوج وكسوتها من العبادات أو من العادات أو منهما، منهما، جميعا ولهذا أوجب الله على الإنسان أن يا يرزقك زوجته وان يكسوها فهو من العبادات لكنه حق لآدم لا لله وهو من العادات أيضا بجريان العاده به اذا بالمعروف بما تعارفه الناس بينهم وبما عرفه الشرع فأقره وقوله هنا وعلى الموضع له يشمل الزوج المفارق والمصاحب أي أنه يلزم أن ينفق على المرضعة سواء كانت في حباله أم لم تكن ولكن إن كانت في حباله فإنه يسمى نفطه وإن كانت في غير حباله يسمى أجره كما قال تعالى في المطلقات فإن أرضن لكم فأتوهن أجورهم وأتمروا بينكم بمعروف فإن قلت الآية هنا تشمل كما ذكرنا المطلقة وغير مط وغير مطلقة وطعام غير المطلقة وكسوتها واجب بكل حال فلا يمكن أن تقول إننا نوجب عليه مع النفقة الواجبة بالزوجية أجرة للإرضاء قلنا القول الراجح أن أننا لا نوجب عليه ذلك لا نوجب عليه أجرة للإرضاء فكأن الله لما قال والوالدة والواردة ترضعنا أولادهن كأن سائل سأل إذا ما ما الذي على المولود له تبين <تصفيق> <تصفيق> أن الذي أن على المولود له رزقهن وحين وحينئذ بين الله عز وجل أن قيام الزوء أو قيام المولود له بالرزق والكسوة في مقابلة إرضاء المرأة ولدها ثم إنه قد تكون المرأة مع زوجها ولا يجب الإنفاق عليها متى نشز. إذا نجزت وفي هذه الحال يجب علي أن ينفق عليها مقابل الإرضاء و... وعلى الموجز له رزقهن وكسبتون المعروف لا تكلف نفس إلا وسهل تكلف التكليف معناه إلزام ما فيه مشقة ولهذا إذا حملت شيئا ثقيلا قلت هذا يكلفني أو هذا كلفني فالتكليف في اللغة إنزام ما فيه مشقة يعني لا ينزم الله عز وجل نفسا إلا وسأها أي طاقتها وهذا شامل فيما يجب لله وفيما يجب بأمر الله لعباد الله فإنه لا يكلف الله نفسا إلا وسأها والتكليف هنا شرعي ولا قدري شرعي, ها؟ شرعي. شرعي. فإن الله لا يوجب شرعا ولا يزم شرعا بشيء لا يستطيعه للإنسان ولا يدفل تحت وصعه أما قدرا فإن الله عز وجل قد يكلف الإنسان ما يشق عليه ليبتليه هل يصبر أو لا يصبر وهذا معلوم وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما الذي نصب وسعها يكلف على أنه مفعول ثان ليكلف والمفعول الأول نفس وهذا النوع من الاستثناء يسمى استثناءا مفرغا لتفريغ العامل للعمل فيما بعد إلا لا تكلف نفس إلا وسعى وهذه القاعدة قاعدة عامة في كل شيء كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما ارتسبت وسيأتي إن شاء الله تعالى في الفوائد ذكر ما يؤخذ من هذه القاعدة الشرعية العامة لا تضار والدة بولدها فيها قراءتان لا تضار ولا تضار فعلى قراءة الفتح لا تضار ر نقول لا ناهية وتضار فعل مضارع منصوب بل ناهية وعلامة نصب فتحة ضايعة في آخر صح, صح؟ لا عند الآم الفعل مفتوح في الكسر طيب إذن نقول لا ناهية والناهية ما تنصب وليس في اللغة لا تنصب المضارع أبدا وعلى هذا فنقول لا ناهية تضارف فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلى من من السكون وحرك بالفتح في التقاء الساكنين نعم فإن قلت لماذا لم يحرك بالكسر لأن التحديث بالكسر هو الغالب في التقاء الساكنين مثل لم يكن الذين كفروا الجواب الراء أن فتح أخف فلهذا اختير الفتح أما على قراءة الرف فإن لا نافية, نافية. ولهذا ما عملت بالكلم وتضار فعل مضار مفروض ضمن الظاهر ولكن ماذا تقولون هل تضار مبني للفاعل أو مبني للمفعول ها؟ إن قلت مبني الفاعل خطأ مبني المفعول خطأ يصلح لهما ه يصلح مثل مختار مختار هل هو صنفاعل ولا سمفوع؟ يصلح والذي يعين وأحدهما السياق هنا لا تضار إذا قلنا إن تضار مبني للفاعل صارت فضق الادغام هكذا لا تضار والدة بوالده. كذا لا, لا تضارب هول مثل لا, تض... لا... لا تضارب لا تجاهد لا تقاتل لا تضارر وإذا قلنا إنها مبينة الفاعل المفعول صارف كل تأنيها كذا لا تظاهر مثل لا تضارب لا تقاتل لا تجاهد وما أشبه إذن فاللفظ مشترك بين اسم الفاعل واسم الحمف وقد ذكرنا فيما سبق من قواعد التفسير أنه إذا كانت الآية صالحة لمعنيين فأكثر لا تناقض بينهما حملت عليهما وأن هذا من بلاغة القرآن فإن فإن تناقض أخذ بالراجح هنا لا تناقض، ولنفسرها على أنها على أنه مبني للفاعل. لا تضارر والدة بولدها. لا تضارر والدة بولدها. من المضار المضارر؟, المضارر. المولود له. يعني لا تضار الوالدة المولود له. فتحمله ما لا, ما لا يستطيع، أَيْ بأن تطلب منه أجر كثيرة لا يستطيعها، أو تمتنع من إرضاء ولدها، فتحرج المولود له بطلب المرضعات، هي فيها لبن، لكنها تقول حل يتعب لوحده المرضعات، هذه مضاره ولا لا؟ والمضارة في الشارع ممنوعة محرمة إذا لا تضار والدة بولدها المضارر هو المولود له وذكرنا مثالين من المضارة أحدهما أن تطلق من الأجرة أو النفقة ما لا يطير والثاني أن تمتنع من إرضاعه لتحرج والده لتحجى والدة فيها لبن ولكن تقول أنا أريد أن نضيق على هذا الرجل فنهى الله عز وجل عن ذلك أما إذا قلنا أما إذا فسرناها على أنها مبينة المفعول لا تضار والدة فالنهي هنا نصب على من على المولود له يعني لا يضار المولود له الوالدة وبماذا يضارها؟ لا علم أضار. لا يضارها بمنعها من إرضاع ولدها، بأن تطلق أن ترضع ولدها فيقول لا أنا لا أريد أن أرضعه أن ترضعي هذه مضار لها لأن للأم شفقة وحنانا يتطلبان أن ترضع الولد. كذلك. يضارها بولدها بأن يلزمها به وهي لا تتمكن منه لا تتمكن منه إلا إما بمرض في ثجها أو بنقص اللبن أو ما أشبه ذلك المهم أن يلزمها بما لا تطيع هذا من المضارة ومن المضارة أيضا أن يماطل بحقها من النفقة أو من الأجرة فإن ذلك من المضارة وقوله والدة كيف نعربها إن قلنا انتظار مبيل المفعول فهي لا إن قلنا انتظار مبيل المفعول فهي نائفا وإذا قلنا من الفاعل فهي فاعل طيب وقوله والدة نكرة في سياق النهي أو النفي القراتين تدل على أن على العموم أي لا يحل لأي والدة أن تضار بولدها حتى لو كان بين الزوج وبين هذه الوالدة لو كان بينهما عداوة شخصية فإنه لا يجوز أن يضارها بولدها لأن هذا حق لمن لها ولولدها فلا يمكن أن يضارها به ولهذا جاءت الوالدة منكرة حتى تعم كل والدة طيب وهل يدخل في ذلك البهائم، لا، لا، لا. ها؟ لا. <تصفيق> ما ين فيه؟ لا، لا. يعني يجوز إن الإنسان ينظر لالبهيمة جوالتها؟ لا،, لا،, لا. إذن وش؟ ما يدخل من هذه الآية؟ ما يدخل من هذه الآية؟ لأن الآية في سياق فني <تصفيق> آدم، إنما يدخل من طريق آخر، من من حديث آخر وهي وجوب الرحمة بالحيوان قال ولا ولا مولود له بولده يعني ولا يضار مولود له بولده الواح رعط فلانا نافيا نافي. ومولود معطوف على والده فكيف تعرد مولود الوجه. ها؟ على الوجه. لكن على الوجهين لكن إذا أعربت والد فاعل فأعرب, فأعرب <تصفيق> هذا نائف فاعل. فاعل. فاعل وإن أعربت والد نائف فاعل فهذا فاعل وهذا غريب أن يعطف شيء على شيء يوافقه في الأعراب فقط دون المعنى دون المعنى ولكن إذا كان يخالف المعنى فالأوجه أن يقدر الفعل مبنياً ل... ل... مبني ل... لما يناسب الإعراب يقدر الفعل مبنياً لما يناسب الإعراب لأن المعروف, المعروف من المتعاطفين يشركان في المعنى الذي دل عليه العامل فإن كان يختلفان وجب أن يقدر للمعطوف فعلاً يناسبه كما في قول الشاعر علفتها تبنا وماء باردا ما نقول ماء باردا معطوفة على تبنا لان ماء سقي مماه وإنما نقول وسقيتها وعلى هذا فلا بد ان نقدر فعلا بعد لا يكون موجودا معمولا له وقوله ولا موجود له بولده كيف يضار المودة بولده سبقت في الصورتين تضاره المرأة بإحراجه بالإنفاق على ولده بطلب الإرضاع لولده أو بزيادة النفقة أو الأجرة فإن كانولي بضار فإنه يضاره المرأة الموجود لها الوالدة بما لا بمنع إرضاعه أو أزامها بما تتحمل أو مماطلته بحقوقها هكذا نعم أيها أو نقصد جرحة هذه من المماطلة ولا مونوز له بولده قال الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك على الوارث جار مجرور خبر مقدم ومثل ذلك مبتدا مؤخر وقد مر علينا في أصول الفقه أن على من الأدوات التي تدل على الوجوه. يلقي عليك كذا يعني واجب عليك ها؟ ممكن أن نقول هكذا، وأن المثلية هنا عائدة إلى الإرضاء وإلى اللزق والكسوة، وأما عودها إلى اللزق والكسوة فظاهر جداً، ولكن قوله على الوارث هل المراد على وارث المولود له؟ أو على وارث الرضيع مثل ذلك في هذا قولان للمفسرين والراجح أنه عائد على الوارث للرضيع وتأمل أنه قال على الوارث ونقل على المولود له لأن الوارث لا ليس كالاب مهوب ال مه له بخلاف الوالد فإنه مهوب له على الوارث مثل ذلك من الوارث بفرض أو تعصيب أو رحم نعم هذا أيضا موضع خلاف فإذا نظرنا إلى ظاهر الآية فإنه شامل لكل مجال بفرض أو تعصيب أو رحم وخصه بعض العلماء بالوارث بالتعصيب قياسا على تحمل الديه، فقال إن المطالبين بالحقوق المالية هم العصبة فكما أن أصحاب الفروض لا يحملون من الديه شيئا فكذلك لا يحملون من الإنفاق شيئا وكذلك ذو الأرحام ولكن الراجح أنه شامل لكل من يرد بفضل أو تعصيد إلا ما خصه الدليل فما خصه الدليل وجب أن يخصص بمقتضى ذلك الدليل وإنما استثنينا لألا يرد علينا ما ذهب إليه بعض الناس من وجوب انفاق الزوجة على زوجها إذا كان فقيرا فإن بعض أحل العلم أخذ من عموم الآية وجوب انفاق الزوجة على زوجها إذا كان فقيرا قال لي أن وارث. ولكن هذا مدفوع بالدليل الخاص وهو قول الله عليه وسلم في حجة الوداء في خطبته قال ولهن عليكم نزقهن وكسوتهن بالمعروف بدون تفصيل. وقوله الوره مثله فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. إن أراد فصالا الفصل بناء الفطان. والفاعل في أراد يعود على الوالدة. والمولود له والإرادة هنا ليست إرادة تشحن بدليل قوله عن تراض منهما وتشاوره شف شف الأولاد هذا لا بد من أن يقع هذا الاتصال عن تراض منهما والتراضي تفاعل من رضي فلابد من أن يكون من من الطرفين لو رضيت الأم دون الأب انتنع الفصال ولو رضي الأب دون الأم انتنع الفصال وقوله وتشاور التشاور تفاعل أيضا وأصله من شعر العسل إذا استخلصه منين استخلصه من الشم شيرت العسل يعني استخلصته مما فيه من الشم حتى ظهر نقي خالص فهو تفاعل من شار إذن ما معنى التشاور التشاور التراجع في الرأي لاستخلاف الصحيح منهم يتراجع اثنان في الرأي من أجل أن يتوصل إلى الرأي الصحيح الموافق المفيد فلا بد إذن من إيش من أن يقع التشاور لو أنهما تراضيا بدون تشاور جت الأم قالت أبيه ودي من الولد عاش ما يتعبني في حمله واستقيهما إلى ذلك قال طيب توكل بدون أي تشاور. في هذا الهدف لا بد أن يتشاور. طيب التشاور ما ما محله موضوعه؟ هل محله وموضعه مصلحة الأب والأم من حيث حضانة الطفل والتعب عليه أو موضعه مصلحة الطفل؟ مصلحة الطفل. لا بد أن يتشاور في مصلحته. هل من مصلحته أن يفضل قبل الحولين أو من المصلحة أن يبقى حتى يتم الحولين أو من المصلحة أن يبقى بعد الحولين أيضا يعني ربما يكون محتاجا إلى حتى بعد الحولين فلا بد من التشاور في هذا الأمر وينظر إلى مصلحة من الطفل وقوله فلا جناح عليهما على من؟ على الابوين في فصله قبل تمام الحولين وتناح اسم اسم لا مبرجم معها الفتح وخبرها جاء منصوب عليهما وجاء حسبا المعنى الاسم ثم قال تعالى وإن اردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف وفي قراءة ما أتيتم والفرق بين أتيتم وآتيتم أن أتيتم المقصور معناه جئتم وآتيتم الممدود معناها أعطيتم قال الله تعالى وآتي ذا القرب حق آتي بالمد وقال تعالى فأتوا بصورة مثلة فأتوا ولم يقل آتوا يعني مرجيء فإذا كان مهموزا يعني ممجودا الأمذة ممجودة فيه فهي بمعنى أعطى وإن كانت مقصورة فهي بمعنى جاء طيب هنا يقول عز وجل وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم الخطاب لمن ولدي كيف للمولود له للمولود له وحينئذ يجب أن تستشكلوا كيف قال وإن أردتم مع أنه قال في الأول وعلى المولود له مولود، ها؟ ولم يقل المولود لهم، فيقال إن المولود اسم جنس، وإن شئت فقل إن المولود اسم موصوف باعتبار آل لأن آل إذا كان صلة وصفة. صارت اسم موصولا من الأسماء المشتركة التي تصلح وحين ولغيره وحينئذ فإفراج الضمير الراجع إليها باعتبار اللفظ وجمع إن أردتم باعتبار المعنى طيب وملاحظة المعنى واللفظ في هذه الألفاظ المشتركة جاء بها القرآن وقد ذكرنا آية فيها مراعة اللفت ثم المعنى ثم اللفت تذكرونها من أثنين فيها أبداً فيها المعنى ومن يوم من بالله ويعمل صالحاً خله جنات تجري من تحتها كلها الآن أبدع تواريح اللفظ مفرد خالدين فيها أبداً باعتبار المعنى قد أحسن الله له لفقاً باعتبار اللفظ فهنا أردتم الخطاب للمورود لهم باعتبار المعنى أن تسترضعوا أولادكم أراد الشيء يحتاج إلى مفعول به فأين مفعول أردتم إن أردتم أن وما دخلت في جو المصدر مفعول به وقول أولادكم منصوغا وش اللي نصبها هل تقول استرضع ولده ولا استرضع لولده <تصفيق> الأخير إذن أين مفعول السرداء لأنه السرداء تحتاج إلى مفعول السرداء يعني لأن معنى السرداء أي طلب الإرضاء طلب الإرضاء فهنا مطلوب منه الإرضاء لشخص راضي فأولادكم هو الشخص الراضي وأين المطلوب من الإرضاء محذوف وتقديره أن تسترضعوا مراضع لأولادكم فنعرب أولاد على أنها منصوبة بنزع الخاف وحذف الخافض هنا لوضوح المعنى لوضوح المعنى وقيل إنها منصوبة بالفعل تعديا من باب التجوز وعلى كل حال فإن مفعولها الأول محذوف بالتقدير مراضي على أولاده طيب يعني إن أردتم أن تطلبوا من يرضع الأولاد فلا جناح عليكم أي فلا اسم عليكم ولكن هل هذا مطلوب أن الإنسان يطلب مراضع لأولاده أو الأولى أن لا يطلب أو في ذلك تفصيل في تفصيل يأتي إن شاء الله ذكره في الفوائد وقوله فلا جنح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف اشترط الله عز وجل أنه لا جنح علينا أن نطلب المراضع بشرط أن نقوم بما التزمنا به. فقول إذا سلمتم يعني أعطيتم ما آتيتم بالمعروف. يعلم أن قولا إذا سلمتم ما آتيتم لا بد فيها من تقديم. لأن إذا سلمتم ما آتيتم قد يقول القائل الذي نأتيه قد سلمنا فما الفائدة من قول إذا سلمتم؟ ولكن المعنى إذا سلمتم ما فرضتم إيتائهم. ما فرضتم إتاءه وإنما عبر بالفعل عن إرادته بفرضه كأنه أمر وقع وحصل يعني كأن هذا الأمر الذي اتذنتم به وفرضتمه على أنفسكم من, من الأجر للمراضع كأنه أمر قد سلم وأوتي ولهذا قال إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف المعروف متعلق بسلمتم وتسليم في المراضي بالمعروف أن يكون إيش على نحو ما شرط قدرا وأجلا وجنسا ووصفا يكون على قدر ما شرط أو على كيفية ما شرط قلنا؟ قدراً, قدرا وجنسا, وجنساً وصفاً وصفاً ووصفا وأجلا فمثلا إذا قال ترضعيه بعشرة أصواع من البر الطيب تحل في أول يوم من شهر ربيع الثاني وجب عليه أن يسلم عشرة أصواع من البر وهذا إيش القدر والجنس الطيب الوصف في أول يوم من ربيع الثاني الأجل هذا لاحظ بقوله إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف فلا بد أن يكون التسليم بالمعروف الذي يعرفه الشر ويطره ويتعارفه الناس فيما بينهم ما أثر ما يأمر الله تعالى التقوى في كتابه ويأمر بالتعاون على بناء التقوى والتقوى كلمة مفهومة من الوقاية ويقال إن أصلها وقوة لكن قلبة الووتها فصارت تقوى وهي مصدر مصدر على وزن فعلاء وأصح ما قيل في تفسيرها أنها أصح ما قيل في تفسيرها أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله في فعل أوامره واجتناب نواهي وتصديق أخباره يعني بذات أمور في فعل أوامره واجتناب نواهي وتصديق أخباره وإن شئنا لقلنا إن تصديق أخباره تأخلف في فعل عوامره لأن تصديق الأخبار من واجبات لكن على سبيل الإضاحة أحسن يتقو الله عز وجل اتخاذ ويقاية من عذابه بفعل عوامره والسناب نواهيه وتصديق أخباره وقل اتقوا الله وعلموا أن الله بما تعمل على هذه ما اتقوا الله والعلم بأن الله بما نعمل بصير من تقوى الله حز وجل لكن لما كان من تمام التقوى أن تعلم هذا العلم أن الله بما تعمل بصير لأنك ما تعلمت ذلك خفت من هذا الذي هو بصير بعملك أن يجدك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك لأنه بصير وقول الله على بما تعملون عام لأنما اسم موصول وأسماء الموصول من ألفاظ العمور سواء كانت هذه الأفاظ سواء كانت اسماء الموصول من الألفاظ العامة المشتركة أو من الألفاظ الخاصة الفرق بين الموصول الخاص والمشترك الخاص هو على واحد أو اثنين أو والمشترك ما كان صالحا للجميع، فالذي والتي والذاني واللتان والذين والال الخاص، ومن وما وأل هذه مشترعة، فاسم الموصول وإن كان مفردا فهو للعموم. <تصفيق> انظر إلى قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. أولئك هم المتقون قال المتقون يعني مفرد لأنه صالح للعموم وخاص موضوع المفرد في الأصل لكن الاسم المرسول يفيد العموم ولهذا أخبر عنه بالجنب فقال أولئك هم المتقون لكن هنا لمعنى لما تعملون بسيط نرفاض المشتركة الدال التي وضعا على أو الصالحة وضعا على بالمفرد والمثنى والجمع. وقور ما تعملون يشمل عمل القلوب وعمل الجوارح. فإن كان من أعمال الجوارح تعلق به البصر العلمي والبصر النظري. كان من أمل الجوال تألق به البصر العلمي والنظري كيف يعلمه النظري؟ إذا عملنا عمله فإن الله ينظر إليه ويراه سبحانه تعالى بعينه وكذلك يعلمه بعلم والعلم بصر <تصفيق> العلم بصر يمساء يقال فلان بصير بكذا بصير بكذا يعني ألم به <تصفيق> يعني ذو خبرة فما كان من المشهود من الأعمال المشهودة تعلق به البصر العلم والنظر وما كان مسموعا يعني غير مبصر فإنه تعلق به البصر العلم فالأشياء التي نقولها من عملنا ولا لا والتي نقولها حتى بالقلوب من العمل كذا عبد الله فأعمال القلوب وأعمال وأقوال اللسان من العمل وعليه فنقول إن قوله بما تعملون شامل لعمل الجوارح وعمل القلب وعمل اللسان أرفتم؟ فعمل القلب ومحبته ورجاءه وخوفه وتوكله وإنابته وما أشبه ذلك وعمل اللسان بالقول وعمل الجوارح الفعل والله تعالى بصيرهم بهذا كله بما تعملون بصيره والفائدة من ذكر هذه الزملة بعد قوله واتق الله الفائدة التحذير من المخالفة فإنك ان خالفت فإن الله قصير <تصفيق> بعمل لا يختار شيء مما تفعلون وفي قوله بما تعملون بسيط ولم يقل بما توسوسون به إشارة إلى أن الإنسان لا يؤخذ لا يؤخذ بالوسواس لا يؤخذ بالوسواس وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم والله ما تعموا بصير طيب بما تعملون قدمت على متعلقها يعني متعلق بماذا؟ بصير بصير فما هي الفائدة من تقديمها نعم نشوف هناك فائدة لفظية وهي مراعاة الفواصل فواصل الآيات مع أنه يصح أن تكون الفاصل قول تصير بما تعملون كما جاء في أبن أخر نعم ثانيا أنه قدم لبيان الاهتمام به من قال للحصر وأنه لا يعلم إلا ما نعمل هو كل شيء لكن من أجل العناية به يعني كأن يقال لو فرض أنه لا يعلم إلا ما عملتم لكان ذلك كافيا في تحذيركم وردعكم المخالفة نعم طيب الآن تفضل فوائد ولا نقرأ نأخذ فوائد بالتسوق <تصفيق> القادم على العين على العين مش كسرة هذي يستفاد من هذه العادة الكريمة فوائد عديدة أولاً وجوب الارض على الأم لقوله والوالدات والوالدات ولكن هذا الوجوب ينفيه آخر الآية وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليهم وعلى هذا فيتعين الوجوب فيما إذا لم يقبل الصبي تديا غير تدي أمه أو لم نجد مضعة سوئه ففي هذا الحال يجب, يجب. يجب. يجب العرضاء ومن فرائد الآية الكريمة أن الله عز وجل أرحم بخلقه من الوالدة بوالده فل لأن الله أمر الأمم صرفه فل ياماره مع أن فطرتها وما جبلت عليه تستلزم الإرضاء لكن هذا لأن رحمة الله أعظم من رحمة الأم بولدها ولده، وقمر علينا قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. قلنا إن هذه الآية تدل على أن الله أرحم بنا أرحم بأولادنا منا ولهذا جعلنا أوصاء عليه. نعم، ومن فوائد الآية كريمة. أن الأصل في الرضاء أن لا ينقص عن حولين أو أن تمام الرضاء في الحولين أو بعضاته ثانية أن تمام الرضاء ببلوغ الحولين الدليل قوله لمن أراد أن يتم الرضاء حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاء ومن فوائدها توكيد اللفظ إذا كان يمكن أن يدخل في احتمال، لقوله كامل لي، نعم، ومن ذلك يعني مثال آخر تلك عشرون كاملة، لأل لا توهم واهم في تلك عشرون كاملة أن تفريق الثلاثة والسبعة يقتضي. أن تكون كل أن يكون كل عدد مفردا عن الآخر. ومنها أيضا قوله تعالى وكلم الله موسى كفليما حتى لا يصدق قائل إن المواد بالكلام مجادل. نعم. طيب. قوله وله فوائد الآية الكريمة أنه ينبغ استعطاف المخاطر بما يقتضي عطفه. لنا أولادهم أولادهم, أولادهم. يعني تقول أنا ولدها مو بأضيعها يكون هذا فيه إيش استعطاف المخاطب بما يقتضي أطفه على الشد ومنه ومثاله الله تعالى والنجم إذا هوى ما ظل صاحبه ما قام ظل محمد أو صاحبه الذي تعرفونه وتعرفون أمانته وصدقه ما ظل صاحبه وكان يجب عليكم وهو وصاحبكم أن تكونوا أول مصدق به وأول قابل لما يقول إنعا طيب ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجوز النقص عن الحولين لكن لا تحتشاره والفرار لقوله من أراد أن يتم ولكن يجب أن نعلم أن الإتمام يطلق على إتمام الناقص وعلى إتمام كان فإتمام الناقص واجب إذا كان ذلك الناقص واجب فقومه صلى الله عليه وسلم وما فاتكم أه؟ فأتموا هنا ما نقول إتمام كمال هذا إتمام واجب وترى وثالث يقوم المقصور إتمام الكمال مثل ما جاء في الحديث من صلى في القبى فله أجو عمره تامة تامة تامة تام هذا المرض تماميش تمام الكمال هنا هاي المراد تمام الكمال ولا تمام الوجود. دمن أراد أن يتم الرضاع. آخر آية يدل على أنه تمام الكمال. وعند الكمال لو كان تمام الوجود لم يكن الإنسان فيه خيار. ولا طيب ها الرضاع. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على الجبرية. الرضا جبرية من إرادات ننخ فات لمن أراد أن يتم الرضا وجبريها الذين يسلفون الإنسان إرادته وقدرته واختياره إرادته وقدرته يقول الإنسان ما له إرادة ولا لقدر ما, ما له إرادة ولا لقدر ما له إرادة ولا لقدر إنما هو مجبور على عمله فلا يرون فرقا بين الذي يتحرك بارتفاع وبين الذي يتحرك باختيار. طيب ومن فوائد العاده الخيره ان الولد هبة لوالد لا للام. نختاره على الموجود له وان كانت هذه الفائده تمشي على رجل واحدة كانت شبيهة بالعدميين أو على رجلين كانت شبيهة بدواس الأرض يعني ما هي الذكاء القوية؟ إنما بعض العلماء استنبط أن هذه الآية تدل على أن الوالد موهوب له وعلى كل حال عرض قوله بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك أنت ومالك لأبيك نعم ولا شك أن الأب أن الولد ملك لوالده هو ماله ولهذا كما أن للوالد أن يأخذ من مال الولد ما لا يضر ولا يحتاجه فله أن يستخدمه فيما لا يضر الولد ولا صده عَنَّا صَالِحُمُكَ لَهُنْ يَسْتَخْلِمَهُ وَيَجِبْ عَلَى الْوَلَدِ أن يُطِيح فإن لم يفعل اجبر على ذلك لقوله ذا الله صلى الله عليه وسلم أنت وما لك لأخير ومن فوائد الآيات الكريمة أنه قد يكون للشيء الواحد سبباً قد يكون للشيء الواحد سببا. في يمكن من لا كاوية واروا في سب الرضاعة إذا زوجة، كانت زوجة يكون بسبب الرضاعة وسبب زوجية وإن كان غير زوجة يعني إذا نزلت والقصوة هنا في التي مع الزوج ها. لها سببان والشيء قد يكون له أصباب متعبدة نعم و كان شيء واحد كالفقير مثلا والغارم وما أشفى ذلك يأخذ لفقر ولا غرم وكابن العم الذي هو زوج وكابن العم الذي هو زوج ومعتق يأخذ بالأسباب الثلاث للزوجية والقرابة والولد إذا إذا تخلف أحد السببين بقي حكم السبب الآخر فلو فرض أن هذه المرأة ناسية ناسية ما رضي زوجها وهي ترضع ولده كان لها الفزق والكسوة لا بالزوجية لأنها ناشد ولكن بالرضاع ولكن بالرضاع. فإن قلت إذا كان سبب الرضب والكسوة هو الزوجية أصبح الرضاع عظيم التأثير قلت لا لا هو صغير التأثير لأن كنا إذا تخلف الانفاق بالزوجية ها وجب بالرضاع هذه واحد ثانيا أنه ربما يترتب عليها أو يترتب لها من الطعام والكسل وإذا كانت ترضى ما لا يترتب لو كانت لا ترضى المرضى ربما تحتاج لرصف ثيابها دائما من الرضاء وتحتاج لزيادة الطعام وشراب وربما يقال أنه لا أمت أن هذا الطعام معين فحينئذن يكون له تأثير ولا لا يكون له تأثير يعني لا يمكن أن تساوى من كل وجه الطعام والرزق الكسوة بالزوجية مع الرزق الكسوة بمالة بالإرضاء وعلى هذا يتمم هذا من هذا ويكون للآلة مانا ومن فوائد الآلة الكريمه اعتبار العرف بين الناس القوله، ها؟ بالمعروف. قلنا وكسوتهن بالمعروف. طيب. ومروم أنه إذا نص الشرع على المعروف وجب اعتباره فإن قدر الشيء بالشرع، والغيره، والغيره. وإن سكت عن فهذا يعني العرف في المراتب ثلاث إما أن يقدر بالعرف نصا ويرو ويرد الشاري على أمر العرف وهذا واضح ولا <تصفيق> واضح وإما أن يقدره بالشر فلا عبرة بالعرف وإما أن يقدره وإما نصف يوجب ويصدق يرجع في ذلك إلى العظم كذا؟ طيب مثال الذي قد أرشه ولا أبنى تبيه بعرف ذكات الفضل ذكات الفضل صاع من طعام صاع من طعام من الحكم فيها أنها قعمة للمساكين فإذا قدر أن صاحب البيت ما يكفيه هو وعائلته الصاع هل نقول نزيل على الصاع بالكفاية؟ لا لا لا. مقدر بالشرع <تصفيق> نعم. هذا صحيح. مقدر بالشرع. الشرع لم يقل أعطِعموه في هذا اليوم. <تصفيق> قدر صاع. كما أنه لو ك لو زال الصاع على نفقة وعياله. نقصروه لا؟ ما نقصروه؟ نعم. وأما ما جاء بالشر ولكنه أفلقه فهذا كثير نعم مثل أسكن السكن من الأسكنهن لكن من حيث سكرتهم قد نقول مقدر بالشر نعم السفر على قو نعم والحرز حرز الأموال هذا لم يقدر بالشر والحرز معتبر في عدة مواد منها ها السرقة والوديعة الوديعة يراء فيها الحرز يعني لو أني أعطيتك شيئا وديعة وديعة يجب عليك أن تحفظه بما لا الحرز مثل فأنا أعطيتك كيس من الذهب ذهبت أنت ووضعتها في حوش الغنم في حوش الغنم هل وراءت الحرز قال لا هذا حرز هذا حرز الكيس الفحم أنا أضع كيس الفحم في هذا نعم وأجيب الشاج وحطه في الحضيرة هذه ويعتبر هذا حرز ماذا؟ يقول نعم لأن حرز حسب العرف اسحى العيوة لله هل صرة الذهب تجعل في المكان اللي يجعل فيه كيس الفحم؟ وش يقولون؟ لا إذن يرجع في ذلك إيش إلى العفو، فالمراتب إذا ثلاث ما عين شرعا فهو تبع الشر، ما يمكن تغير، وما نص الشرع على اعتبار العفو فيه، هاه؟ أيه خذ العفو النص، وما سكت عن الشر يرد فيه، يرد فيه العفو. طيب ومن فوائد العفو كثيرة. رزقهن وكسوتهن أن المعتبر حال الزوجة لا حزب لأن راف لأن راف الرزق وكسوة إلى الزوج فكأنه قال الرزق الذي يصلح لمثله وال والكسوة التي تصلح لمثله وعلى هذا فإذا كان زوجه فقير وهي غنية ننزمه بماذا بماذا بماذا غني وكسوة غني لابد بد وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم ولهب آخرون من أهل العلم إلى أن المعتبر حال الزوج والسلل بقوله تعالى اليوم تقضي ساعة من ومن قُدِرَ عَلَيْهِ القوم فَلِنْفِقُمْ مَا أَتَاهُ الله لَا يُكِلِّفُ اللَّهُ نَحْسًا إِلَّا مَا أَتَاهُ وأجاب عن الآية بأن قال رزقهن من أمثالكم وكسوتهن من أمثالكم وبهذا تجتمع الآيتان وقال بعض آية العلم بل نأمن بالآيتين جميعا فنقول المعتبر حال الزوج والزوجة المعتبر حال الزوج والزوجة جميعاً إن كان موسرين فنفقه موسر وإن كان معسرين فنفقه موس وإن كان أحدهما فقير ولا خروجانياً واحد واحد الله ربنا واحد نص واحد نص كم نصفه نبي ما أدرى ما أدرى واحد نص لا ترباع إذا هي متوسط نفقة متوسط إذا كان الزوج غنيا وهي فقيرة أو الزوج فقير وهي غنية يعتبر نفقة متوسط بين الغني والفقير إذا الزوج فقير ما عنده شيء يقول يلزم نفقة متوسط لأن زوجك غني ولأننا نقصنا من حقه بعض الشيء لأنك فقير وجمعنا بين حالككم أعرفتم الآن الصحيح أن المعتبر حال الزوج وهو مذهب الشافر وإن كان مذهب الحنابل حالة أن المعتبر حال الزوجين جميعا لكن الحق هو الحق الجثة فالمعتبر حال الزوج ويكون معنا قوله هنا بزطهم وقصتهم من أمثالكم من أمثالكم ولا في الآخر ترى الساعة أعلى ولي بلان عقد كشير هنا مدهد الشعب للزوج يوم عقد في مصر مدهد الشعب للزوج ايه نعم بقوله وعلى المولوغ له عز وجل. عز وجل. وكصوتهن بالمعروف من فوائد هذه الكريمة أن العرف له اعتبار بالشرق أنا طيب. من فوائدها أن الله عز وجل لا يكلف نفسا ما لا تضيح لقوله لا تكلف نفسا إلا وسعها يعني إلا ما تطيق و... ويتفرع على هذا الفائدة بيان رحمة الله عز وجل بعباده وأنه سبحانه وتعالى عبد الله لا يكلفهم إلا ما يطيقون يعني معنى إلا وسعها يعني إلا طاقتها طيب. ومن فوائد الآية تحريم مضارع لقوله لا تضار والدته لوالده وهذا نحن ولا مولود لهم لوالده وهل هذا خاص بالوالدة مع في ولدها والواجد لولده أو استفاد منه العموم نقول ولا شك أن سيقلف لكن المعنى يقتضي العموم كما تشهد لذلك الأدلة من ضر ضر الله به ولا ضرر ولا ضرار ومن فوائد العيات الكريمة وجوب النفق على الوارث للمولود لقوله وعلى الوارث مثل ذلك وعلى الوارث مثل ذلك ومن فوائدها أيضا أن أنه يجوز للأم أن تفطم الولد قبل تمام الحولين لكن بشروط الثراثي والتشاؤ لقول سرادنا عليهما سرادنا عليهم ومن فوائد الآيات الكريمة عناية الله عز وجل بهؤلاء الرضع وأنه لا يمكن أن يفصلوا قبل الحولين إلا بعد التراضي والتشاؤ الآية الكريمة بين راد في صانم ترى منهم وتشاؤ ومن فرائد الآية أنه لا يكفي المراضات بين الزوجين في الفطان بل لابد أن يكون هذا بعد التشاور والتراجع في الأمر حتى إذا تبين المصر على الطفل أقدم, أقدم على ذلك فلو أنها قالت لزوجها أترسص لي أن أدع الرضاع بقية حولي فقال نعم فهذا تراضي لكن ما في التشاوى لابد أن يكون ننظر في موضوع ويتشاور ويتراجع في مصلحة حتى يتم حتى يتم العمر وهل يخل منه أن الله أرحم بالإنسان من علمه وأبيه؟ نعم لعناية الله سبحانه بذلك في قول فإن أراد اتصال عن تراضي منه التشاور فلا جناح عليكم ومن فوائد الآيات الكريمه جوات صباع الإنسان لأبيه لولده المرابط يقوله وأن رث من فرضوا عيادكم فلا جناح عليك وهل اشترط إذن الزوجة إذن الأم في ذلك نعم voi herranen